مصطفى مصطفى من باعول الصفا سيد الانبيا مشعلهم في الوفا كان في عقفه لليتام دفاع مصطفى مصطفى من باعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاة كان في عطفه لليتامى دفا حنا قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتموا الطلقا مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاة لليتام دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرج سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البوسطى سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء كان في عقفه لليتام دفا